خير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إني أخاف إن ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرط عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن سسك بخير فهو عدا كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين بَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَّى أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آخِرَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آباءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا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 Allah Őrült Usamawati Ullordu, Nathan Őrült Héke Miskati Fiha Misbah, Al nah ka kaw duray mubarakati zaytuna tashraqiyatin wa gharbiyatin Oh. ből minden